بسم الله الرحمن الرحيم قل <تصفيق> منك يوم you <laughs> EEEE <laughs> you、okay. له ما في السماء ب أ م ر ه ويمسك السماء ت ق ع You a o n و د ع و الى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جاء قلنا من سك ا ل ه م ا س فور إن ج موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه بينكم يوم القيامه فِي وكنت فيه تحت الجنين فيما قلتم فيه تختلفون 「今 ذلك في كتاب و َ إ ِ ذ َ ا ت ْ ل َ عليهم َْ اياتنا َ د بينات ََ ع ر ِ ف في, في وجوه ُ الذين ََِّ كفروا ََُ المنكر َُْْ ا ل ذ ي ن يهلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افنى ثبئ كل بشر And now